السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد كل دولة لها حدود مصر لا حدود امريكا لا حدود كندا لا حدود في القانون الدولي لو دولة طيارتها دخلت في حدود دوله من غير اذن يحصل لها ايه تتضرب بالنار كذلك الله له حدود الملك له حدود تلك حدود الله لو حد عدى حدود ربنا من غير اذن يحصل له ايه يضرب النار في الملك سبحان الملك الحليم سبحانه وتعالى اللي مشى كشف شرعه عدى حدود ربنا ولا لا اللي سمع الادان وما رضاش يصلي لغايه ما يجي وقت الادان اللي بعده عدى حدود ربنا ولا لا كم مره عدنا حدود ربنا يا جماعه كم حد من حدود ربنا احنا معدينها يا جماعه تذكر قبل أن تعصي تذكر قبل أن تطلق بصرك للحراب تذكر قبل أن تبدي ايدك للحراب تذكر قبل ما تعمل أي معصيه ربنا سبحانه وتعالى عنها افتكري افتكر حاجه افتكر كتير تذكر قبل ان تعصي انها مش مش لاق يا جماعه شوفوا ربنا بيقول ايه وكم كم ياما ياما وكم قسمنا من قريه اتطمط مصطه وكم قسمنا من قريه كانت ظالمه كانت تاريخ وعهد وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا او لما حسوا ان الارض بدات تتزلزل ان السماء بدات تتلبد بغيوم شكلها غريب بقى الشكل بقى غريب الريح بقت غريبه الجو في حاجه جايه في حاجه احنا في خطر فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون كل يجري في اتجاه كل واحد عايز ينجو كل واحد حاسس ان في خطر وعايزين يهرب باي طريقه لا تركضوا وارجعوا الملائكه نازله هتروحوا فين هتهربوا من قدر ربنا فين لا تركضوا وارجعوا الى ما كنتم اه فلما احسوا باسنا اذهم منا يركضون لا تركضوا وارجعوا تعال انت وهو انت هربت فين انت رايح على انت كنت بتحس ربنا وفاكر انك انت هتلاقي مهرب او منجا من الله سبحانه وتعالى سبحان فما, فما لنا انا كنا ظالمين احدين يصرخ وكل واحد قاعد يصرخ المنظر اللي احنا مش شايفينه دلوقتي ان الملائكه كل كاتبه من الملائكه متولية واحد من القوم دول كلهم ومعركه بتدور وهو بيحاول ينجو وبيحاول يفلت منهم لغايه ما يقضوا عليه تماما والمنظر النهائي فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا حصيدا خامدين منظر جسث كله أصبح جسث خامدة خامدين بعد ما كانوا نار مقادة بعد ما كانوا متوقد قضين بالحركه خامدين كل حاجه انتهت الايه اللي عايزك تركزي معايا الايه اللي بعدها وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعب هي دي مصيبه الانسان انه افتكرها لعبة. هو ده اللي ضيع دول ربنا بيقول لنا اللي ضيع دول انهم فاكرينها لعبه انهم افتكروا ان عشان مش عشان يجوا يعبدوني يبقى تذكر قبل ان تعصى مش لعبه, لعبة تذكر قبل ان والله والله الدنيا دي ولا تسوى اثر من اثار بني اسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام كان معاه واحد من اليهود وكان معاه ثلاث رغيفه فراح يصلي لله سيدنا عيسى عليه السلام فاليهودي طمع في رغيف من الثلاثه كلو سيدنا عيسى رجع فقال له هذان رغيفان فين الثالث فقال له والله ما كان إلا رغيفين فسيدنا عيسى سكت فجاب ضاب ذبحه ثم باذن الله احياه فالراجل بهت بهت قال له بالذي اراك هذه الايه من اكل الرغيف الثالث مين اللي كان قال له والله ما كان إلا رغيفين تاكل مال النبي ومش عايز تفوق كمان بعد كده سيدنا عيسى اخده ومشوا على نهر عبروا نهر على المية مشوا الراجل بهت قال له بالذي اراك هذه الايه من اكل الرغيف الثالث قال له والله ما كان إلا رغيفين في ناس ما بتفوقش يا جماعة. في ناس ما بتشوف علامات وانذارات ورسائل ما بتفوقش ما بتستيقظش ما بتتذكرش قبل اي معصيه سيدنا عيسى هو ماشي معاه لقى ثلاث حتت ذهب بصلهم بص لهم وسيدنا عيسى بص تخيل انت وانت بتبص كده انت انت السبب في لين ساعه ربنا انت السبب في 90% من جرائم اللي تمت على وجه الارض انت اللي خليت الاخ يقتل اخوه الراجل بيبص لهم بطمع هيتجنن هيتجنن عليهم خلاص عقله راح منه بقى في ذهول ثروه ونزلت علينا من السماء بيبص لهم وبيبرق وهو مبهوت سيدنا عيسى بص في عينيه لقى طمع الدنيا كله فيهم وحببه الدنيا كلها فيهم قال له واحت قطعه لك وقطعه لي وقطعه لمن أكل الرغيف الثالث قال له انا انا اللي اكلت الرغيف الثالث انا اللي اكلته وانت بتصلي يا سيدنا يساله خلاص كده خلاص اذا خذ الثلاثه ولكن لا تصاحبني الراجل ما فكرش هو كسب ايه وخسر ايه طارز هو مين فلوس بص للذهب بنظره جنون واحد يجري ياخده ويجري ويكري ويبعد خد الفلوس على مليونير هابني فيلا وهعمل وجتها رخام واقفه فيلا فلان الفلاني هجيب عربيه احدث موديل هتجوز اجمل واحده ولادي اللي هخلفهم ادخلهم مدارس اجنبيه فلوس وهو بيجري ثلاث حراميه شافوا ثلاثه فلوس انتوا شايفين ده مع ذهب ده وانتم ايه هجموا عليه بالسيوف انتوا عايزين منه ايه انتوا عايز اداب خدوه هتقتلوني لا انا يا خلاص يا عيسى ابن انا توبته الله خلاص انا رجعت خلاص يا رب يا رب انا مش عايز اموت كده يا رب طب خدوا خل... خلاص اتلو قتلوا انسان وذبحوا انسان من لحمه ودم وقعدوا جثته بتنزف ماسكين الذهب وبيرقصوا بيه كل واحد مننا هياخد حته ذهب بينا بالوليرات هنشترع مرآت هنشتري عربيات احدث موديل هنتجوز كل واحد اجمل واحده يشوفها في حياته هندخل اولادنا مدارس اجنبيه وهنعيش الدنيا بعد كده يا جماعه لو عايزين ناكل واحد قال انا اروح اجيب لكم اكل عشان نعيش بقى وهو رايح يجيب الاكل خلاص انا بقيت مليونير بقى معايا حت... حت حته حته ذهب مين ما يبقوش 3 قصدك ايه قصدك انت عارف قصدي دول اصحابك هيبقى معاك فلوس اكتر وهتسكن في عباره افخم ويبقى العربيه اكبر ويبقى الذهب اللي معك اكتر وتبقى غني اكتر بس دول حبايبك حبيبك هو المال حبايبك منين طب اعمل ايه تصب وسمو وتحط لهم سم في الاكل الاثنين التانيين قاعدين يرقصوا وفرحانين صاحبنا هيجي الوقت وكل واحد ياخد حته ذهب واحد قال للتاني طب ليه ليه ما يبقاش الذهب بتاعنا احنا لوحدنا ده صاحبنا هيبقى معاك فلوس اكبر وعربيه افخم وزوجه اجمل وذهب اكتر بس ده حبيبنا حبيبك المال حبيبتك الدنيا ما تعرفش حد غيره طب نعمل ايه اول ما يجي نقتله الراجل جاي وجايب الاكل معاه اول ما جه عليه ايدوه وجايين يقتلوه بالسيف انتوا عايزين ايه انتوا عايزين حته ده طب خدوها خدوها بس ما تبوتونيش انا مش عايز اموت كده يا رب انا مش عايز ابلك كده يا رب يا رب خلاص انا تبت يا رب خلاص انا رجعت يا رب خلاص قتلوا ذبحوا انسان من لحم ودم وسقطت الجثه الثانيه جنب الجثه الاولانيه والاثنين بينزفوا دم والاثنين واقفين يرقصوا بحتتين الدهب حته الدهب بينا بمليونيرات هنسرع الدنيا كلها لغايه ما نبقى اغنى ناس في العالم هنعمل كل اللي نفسنا فيه يلا ناكل بداوا ياكلوا بعد ما بقى ياكل واحد بدا يحس بمغص انا تعبان تعبان ليه مالك سلامتك الف بعد الشر عليك انا تعبان انا كمان بدأ المغص يزيد بدأوا يرجعوا دم الاثنين قصاد بعض هو عمل ايه الاكل كان فيه سم ولا ايه احنا هنموت ولا ايه لا ما نموتش كده لا ما نقابلش ربنا كده خلاص يا رب خلاص وقع الاثنين جثتين بينزفوا دم وبيرجعوا دمهم بقهم من السم اللي كلو اربع جثث الاربعه بينزفهم عدى سيدنا عيسى شاف اربعه مقتولين وشاف ثلاث حتت ذهب مرميه يا هي دي الدنيا اللي الرسول عليه السلام قال في عليها ثم يدعونها فلا ياخذون منها شيئا يا فلا ياخذون منه شيئا يا جماعه يا, جماع يا جماع. ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا مش هتاخد حاجه معاك ولا تسوى تذكر قبل ابطاسي أن انا عايزك تفتكر كل معصيه عملتها اصغر معصيه ممكن تودي ورا الشمس والله العظيم الشاب اللي كان ماشي في الشارع ولقى بنت جميله معديه بص لها يبص ولا لا وهو واحد بتاع عربية كارو معدي نزل بالقرباج على الحمار نزلت على وش صاحبنا راح لشيخي عيط له شوف وش شكله ايه الحمد لله ده انا كنت هتعمي قال له يا ابن احمد ربنا ان ربنا وراك قرباج الدنيا قبل ما تشوف قرباج الاخره يا جماعه احنا عايزين معاصي ثالث اعدادي اللي عملناها زمان محدتش ما, ما عدتش لو ما تبناش منها مفيش معصيه بتعدي من غير ما فيش معصيه بتعدي من, بتعد من غير عقوبه في الدنيا قبل الاخره اعرف والله يا جماعه شباب كانوا بيشفوا مخدرات لا تدخلوا المستشفى مستشفى الامراض النفسيه والعقليه بسبب المخدرات انتم ربنا سبحانه وتعالى كان في احد الشباب في شارع من الشوارع وكان الشاب ده والعفو بالله مو عقل للذنب بيقعد في صنا كتير جدا وكان شاب بجماله وسامه وشياكه واو واو صاحبي اللي بيحكي لي اللي من نفس الشارع بيقول شافه مره وهو بيقول له اهدوه وشكله تايه وشكله كانه اتجنن وشكله غريب بيقولوا مش ده فلان, فلان كان حد فيش حد في شياكته واناقته بيقولوا له اه قال قالوا له ده اتجوز ولما اتجوز انت امر ربنا منه ابتلي بمرض ان هو ما يقدرش ياخد من زوجته سبحان الله العظيم سبح ربنا يعافي كل مبتلى مسلم ولكن ده شوفوا الجزاء بتاعه جه فمر داخل على مراته ووجدها بتخونه مع واحد من كتر ثقل الموضوع على عقله اتجنن فاد عقله ولا عايز بالله انت امر ربنا سبحانه وتعالى انت امر ربنا من اهل المعاصي انت امر ربنا من اهل الذنوب يا جماعه انا عايز اقول لك انك انت افتكر قبل ما تعصي ايدي السكينه مفيش اخرها حاجه واحد صاحبنا كان ماشي في الشارع فلق ولد واقف مع بنته بيتكلموا فراح قال له بص يا حبيب قلبي انا هقول لك كلمه واحده السكه اللي انت ماشي فيها دي احنا فرجعنا وسيبناها والله ما في آخر حاجه سراء كلها سراب من اولها لاخرها الشاب اللي بيتكلم اللي بيبص مليون بنت ما انت في الاخر هتاخد واحده بس واللي في الحلال خد واحده بس البنت اللي بيتكلم 1000 ولد بقى في الاخر هتتجوز واحد بس هنتجوزك ربنا يزوج فتيات المسلمين وهي في الحلال كانت هتاخد واحد بس افتكر ان الطريق ده قبل ما تعصي تذكر قبل ان تعصي ان الطريق ده مش اخره ما فيش حاجه الطريق ده اخره نار نار يا جماعه في ساعه الواحد بيقرا القران في وصف عذاب الجحيم والعزم بالله في سخريه بالعصاه انت خدت حمامك النهارده and <laughs> تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم به ما في بطونهم والجلود كانه بياخد دش الدوش اللي هو بتاع الحميم والمصيف تعالى اتصيفت السنه دي تعالى ما تصيف بقى في سموم وحميم وظل من يحموم السموم اللي هي الريح, الريح الحر الحاره من الحر الحميم المايه اللي بتغلي الظل اللي هو ظل الدخان بتاع جهنم لعيسو بالله نفس منظر اللي قاعد على البلاش النسيم اللي طالع والميه اللي قدامه والشمسيه اللي فوقيه بس العكس بقى الميه بقت حميم والنسيم بقى والحلو اللي سموهم والشمسيه بقت ظل من يحموم انت صيفت تحس ان هي سخريه قمه السخريه من العصاء مش انت اللي مشيت في طريق اخله النار مش انت اللي اخترت كده يا جماعه مش ناقصه ذل ليوم القيامه والله العظيم مش ناقصه ظل زي اللي بيقفوا 50000 سنه اهل الاعراف يبصوا لاهل الجنه يتجننوا يبصوا لاهل النار قلوبهم بتتخلع 50000 سنه ظل مش ناقصه ظل زي الراجل اللي جه يوم القيامه حسناته بقت فرقعا عن سيئاته سيئه واحده بس يعني مثلا مليون سيئه ومليون حسنه لو واحد هيدخل النار على سيئه يعني الايه لفه ارض البحشر كلها هيجنن لفه ظل الواحد واحد في الاخر قابل واحد ما عندوش غير حسنه واحده ما عملش في حياته تخيلوا خدنا كل الذل ده وفي الاخر قابل الراجل ده الراجل يقول له انا الحسن ده مش عامل بيها حاجه خدها انت يا خدها سبحان الله ربنا في الاخر يقول لا است اكرم بعبد مني ولكن يا جماعه ليه الذل يوم الايام ليه نتعرض للذل وبالهامه انا عايزك تفتكر انا عايزك تفكر انت بتبيع الجنه بايه عارفين كان في ملك زمان مثل بالامثله وكانت بنته جميله قوي قوي وكل ما يتقدم لها واحد يرفضه ولغايه ما تقدم لها شاب حاسس انه شاب كويس قوي قال انت اللي هختارك لبنتي كده قال له جهز القصر بتاع بنتي وهجهزوا على حسابي خد الخدامه انزلوا هاتوا عفش لان الخدامه هي اللي عارفه بنتي بتحب عفش شكله ايه نزل مع الخدامه يجيب العفش خد الخدامه هاتوا الستاير خد الخدامه وهاتوا النجف خد الخدامه وهاتوا السيراميك خد الخدامه بعد ما جه ميعاد الجواز فالملك بيقول له خلاص هتتجوز بنتي قال له لا انا عايز اتجوز الخدامه ازاي لان هادي اللي بيروح معاها وبيجي معاها ما بيشوف الاميره احنا يا جماعه سيبنا الاميره وخدنا الخدامه الاميره اللي هي الجنه والخدام اللي هي الدنيا احنا لان احنا قاعدين نبص للدنيا اتعلقنا بالدنيا ونسينا الاميره نسينا الملك الحقيقي في الجنه يا جماعه يا جماعه والله ما حد له عذر المباح عامل زي ملعب كره كبير والحرام عامل زي بركه طين احنا سيبنا الملعب الكبير وقعدنا نزلنا في بركه الطين ربنا كل المشروبات الا الخمره كل الاطعمه الا لحم الخنزير كل جرك لنا لشجره واحده بس الادم اشمعنا يا جماعه ليه يا اخواننا ما حدش له عذر المباحه هم للدنيا ليه ناقصه ربنا سبحانه وتعالى اتذكر قبل ان تعصي انك متراقب ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد واحد صاحبنا راح لواحد صاحبه قال له انا على فكره عرفت انك عرفت انك متراقب قال له ايه انت عرفت انا فعلا قال له اه قال له من امتى قال له من فتره طب ما قلتليش ليه قال له انا مش عارف ما كنتش عايز اقول يعني بس بس انت بتراقب قال له بتراقب ازاي ولما القمر عوب قال له انت بتراقب من ربنا قال له يا راجل يا راجل وقفت قلبي قال له بقى انا لما اقول انك بتراقب من مخلوق تخاف ولما اقول انك بتراقب من الخالق ما تخافش احترس انت مراقب يا حبيب قلبي يا جماعه يا جماعه تذكر قبل ان تعصي ان اللي بيعصي ربنا بيخسر ربنا ممكن ينطرد ممكن ينطرد هو ايه اللي حول ابليس من تواصل الملائكه في العبادة لقواد لكل فاجر وفاسق غير ذنوب المعاصي هو ايه اللي خرج ادم من جنه الملذات والشهوات لارض المشقات والابتلاءات غير ذنوب المعاصي هو ايه اللي رفع كره قوم لوط على جناح من اجنحه جبريل لغاية السماء واتخسف بهم الأرض لما الملائكه سمعت نباح كلابهم غير ذنوب المعاصي هو ايه اللي مليونير قارون صاحب الانترناشونال مجموعه الشركات الانترناشونال ايه اللي خلى قارون يتخسف بيه وبدار الارض غير ذنوبه والمعاصي ايه اللي خلانا في بلد اطول نهر في العالم فيها مش عارفين نشرب كوبايه ميه سليمه غير ذنوبه والمعاصي ايه اللي خلى المؤقط جزء منه يقع والارض تتزلزل في مصر غير ذنوبه والمعاصي ازروب المهاصه يا جماعه مره على في يعني فيلم على النت للاعيب كوره الحكم طلع له كارت احمر المنظر جايب لك لعيب الكوره من الصدمة وكان لسه جايب جول من الصدمه ابحطت ايده على ركبته وقعد ثانيه وفجاه جسمه نهار على الارض مستحملش من القهر اول ما طرد ده ده اتطرد من مخلوق متطرد من لعبه من مخلوق امال لو واحد اتطرد بالجنه واحد اتطرد من طريق ربنا واحد ربنا هو اللي طرده ربنا يطرد من هات اللي تزلزل كلام ربنا سبحانه وتعالى يا معشر الانس والجن ان استطعتم أن تنفذوا من اقطار السماوات والأرض فانفذوا بره بره لو هتعصوا في مملكتي يبقى لو هتعصوا في مملكتي يبقى اطلعوا من مملكتي هتروحوا فين مالناش مكان يا رب تذكر قبل أن تعصي لماذا تركك تعصي سبك تعصي ليه سبك تعصي ليه ده خذلان لو قمت غله عنده ما كانش سبك طعصي زي سيدنا يوسف ما سابوش يعصيه ابدا تذكري قبل أن طعصي افتكر انت بتخسر حب مين حب ربنا سبحانه وتعالى بتخسر رحمه مين بتخسر الامل في مين بتخسري معيه مين الله الله يا جماعه كفايه اسم الله معاك في حياتك كفايه اسم الله معاك في قلبك الله الذي ما ذكر في قليل الا كثر الله الذي ما ذكر في ضيق الا وسع الله الذي ما ذكر في كرب الا فرج الله الذي ما ذكر في هم الا ازاله الله الذي ما ذكر في فقر الا اغنى صاحبه الله الذي ما تعلق به فقير الا اغناه الله الذي ما تعلق به مريد الا شفاء الله الذي ما تعلق به مضطر الا اواه الله الذي ما تعلق به ذليل إلا اعزه وقواه الله الذي ما تعلق به غريق الا نجا الله نخصر الله سبحانه وتعالى الله الذي تستمطر به الرحمات الله الذي تفرج به الكربات الله الذي تدفع به البلاءات الله الذي تستجلب به الحسنات الله الذي تغفر به السيئات الله الذي تتنزل منه العطايات الله الذي تستجلب به الرحمات الله الذي قامت به الأرض والسماوات تخسري تخسر تخسر في حياتك تخسر ربنا في حياتك مين اللي يقدر يخسر الله يبقى يخسر كل حاجة يبقى كل حاجة ضاعت منه تذكر قبل ان تعصي تذكر الامتحان الرهيب اللي انت داخل عليه الامتحان الرهيب امتحان ايه امتحان الاخره فرق رهيب بين امتحان الدنيا وامتحان الاخره امتحان الدنيا اللي بيراقب عليك مخلوق امتحان الاخره يوم القيامه اللي بيراقب عليه الخالق هو الرهيب امتحان الدنيا ورقه الأسئلة ممكن يجي لك اي سؤال سؤالين في المنهج تذاكر سؤالين مهمين ييجوا انما عن كل حاجه عن عمرك عمرك عمرك هتسال عن يوم يوم في عمرك ده حديث وصحيح ترمزي عن شبابك هتتسال عن دقيقه دقيقه شبابك عمالك هتتسال عن شيل نشيل في مالك من اين هو فيما انفقه عن علمك علمي فيما عملته فيه هتتسال عن ايه ايه آي آي سمعتها حديث حديث سمعته أمر امر عرفته نهي نهي عرفته بقت حجه عليك خلاص هتتسال عن كل حاجه فربك لا نسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون امتحان الاخره بيتذكر قبل ان تحصل الامتحان الرهيب تذكر نتيجه الامتحان بتاع الاخره ايه يا آدم في صحيح البخاري اخرج بحث النار وما بحث النار يا رب من كل 1999 نسبه النجاح في الدنيا 70 80% نسبه النجاح في امتحان الاخره واحد في ال1000 يا جماعه واحد في الالف يا اخواننا واحد في الالف حين في صحيح البخاري يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله جل مش قادرين يستحملوا اول ما ظهرت الناديك كل ترعب تخال انك واقف وسط 1000 واحد وتقال واحد بس اللي هينج والباقي على النار يحصل لك ايه نتيجه الامتحان طب والنجاح اللي بينجح فرحة الكلمه اللي انا بحس انها بتنطق من الفرحه في القران احس ان كل حرف ما بينطق في الفرحه ها ام القراءه كتابيه دي ظنيت اني ملاكن حسابيه فوق في عيشه راضيه في جنات عالية الناس اللي فوق الناس اللي علت الناس اللي طلعت فوق سبحان الملك بحس ان الكلام كله فرحه وكله بقى يا جماعه طب والمكان بتاع الامتحان بتاع امتحان الدنيا صاله مكيفه مراوح تكييف عايز كوبايه ميه عايل انما في الاخره يوم تطش في الارض والجبال يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات يوم نطش البطشه الكبرى ان منتقمون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم ترونها تذل كل مرضعه عما ارضعت يا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السنوات ومن في الأرض ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل دي لجنه ودي لجنه طيب مده الامتحان بتاع الدنيا ساعتين ثلاثه وخلاص طب امتحان الاخره يا خمسين 50000 سنة ده انت لو واقف 5 دقايق في الحر في الشمس ما بتطوش نفسك امال 50000 في الشمس مين اللي عامل حسابهم مين تذكر قبل ان تعصي وتذكر قبل ان تطيع ان كل دي دافع للطاعه زي ما هي دافع لترك المعصيه الامتحان الرهيب طب اللي بيسقط بيحصل له ايه اللي بيسقط بيروح في عذاب اليم عذاب عظيم عذاب مهين عذاب شديد عارف يعني عذاب شديد يعني شد بعضه الى بعض فيش منفذ فيش مكان يهرب منه مفيش حته يروحها خلاص اتقفلت ولا عايز بالله في وشه عارف يعني عذاب عظيم احد السلف يقول لك يعني ينفذ الى العظم اللحم الى العظم عذاب اليم وهم يظ يخوننا فيها ربنا اخرجنا مش قادرين يستحملوا عذاب مهين يعني زي ما عذاب للجسد عذاب للنفس عذاب اهانه ولا عذاب لله طب الدور الثاني اول طلب بيطلبه اللي بيموت على مقصيه عارفين ايه بيقول رب رجعوني عايز دور ثاني يا رب امتحانات الدنيا كان فيها دور ثاني يا رب كلا اول حاجه بتنك... بتنفجر فوقيش مفيش دور تاني في الامتحان ده الامتحان ده مفيش فيه دور تاني يا جماعه الامتحان طب عدد اللي بيمتحنوا في اللجنه في الدنيا عدد الدفعه في الاخره مليارات عدد البشرية كلها تذكر الامتحان الرهيب تذكر قبل ان تعصف تذكره قبل ان تعصف يا جماعه افتكروا كويس قوي زي صاحب الجنتين اللي اللي صاحبه قعد يدعوه في اول سوره الكاف ويدعوه للتوحيد ويدعوا انه ما يتفرش بالله وما سبحانه وتعالى ما رضاش بالله ولا انه يدع منا خيرا منها منقلبا بعد على طول يوم حصل ايه فاصبح يقلب كفيه اللي بيدعي ربنا بيعمل كده مستني خير انما اللي بيقلب كفيه ايديه الاثنين فاضيه على بعض يعني كل حاجه ضاعت عكس حركة الدعاء يقلب كفيه ليه كل حاجه ضاعت يعني هو مش هنفوق لما كل حاجه تضيع مش هنفوق لما كل حاجه تنتهي مش هنفوق لما كل حاجة تروح مننا من الحاجات اللي الواحد ما ينسهاش لما واحد في محطه بنزين وحد ولع عود كبريت او ولع ولاعه او حاجه النار مسكت فيه الراجل النار مسكت في جسمه الراجل طلع يجري طلع يجري في اي حته والناس تجري وراه تحاول تطفي فيه باي طريقه قلت سبحان الله ده ده في نار ده في الدنيا لا مكان يجري فيه لا حد يطفيه انما في جهنم مين اللي هيجري فين هيروح فين ما كل ناحيه نار في جهه من كل الاحبار وفي جهه ما يعمل ايه ومين اللي هيطفي النار ده بيزودوها عليه ده بيوقدوها عليه اكتر ولا اعذ بالله يا جماعه عايزين نفوق يا جماعه عايزين نفوق يا اخواننا ده الرسول لما بيشبه الدنيا بجناح بعوضه افتكر إن الدنيا جناح بعوض جناح البعوضه اكبر ميزه في عارفين ايه انا يعني ممكن ممكن اتكلمنا قبل كده عن جناح البعوض انما في ميزه غريبه جدا ان جناح البعوض غير جناح الفراشه مثلا جناح الفراشه له شكل والوان جناح البعوضه ما فيش حاجه شفافه لا شكل ولا منظر يعني الدنيا دي ولا الدنيا دي فتنه اللي مش عارف ان هي الحقيقه ما قراش عن السعاده الحقيقيه والجمال الحقيقي اللي في القرآن هو ده اللي اتفتن بس بجناح البعوضه اللي مالوش اي شكل ومنظر تذكر قبل امطاعك مين هم اهل النار عارفين مين هم اهل النار يا جماعه يا جماعه اهل النار هم الاغبيه بس الاغبيه اللي ما بيفهموش هو ده اللي بيدخل جهنم ليه في الدنيا انت بتاخد كذا شهر عشان تدخل الامتحان الدنيا انما في الاخره انت تاخد 30 وكمان ايه ده هو الامتحان كله الكلمتين ربكم ومدينكم والنبيك والاسئله يا سيدي في الدنيا يقول لك الاسئله بتسرب الاسئله وصل لنا والاجابات كمان معروفه الاجابات النموذجيه واخدين كمان موديل بالاجابات النموذجيه وبعد كده ما تجاوبش يبقى غبي غبي يا جماعه ما حدش هتفهم مش راضي يفهم مش راضي يعقل على الله سبحانه وتعالى مين هم اهل النار كمان عارفين مين ضعيف الشخصية انا ملوش شخصيه اللي ما عندوش شخصيه اللي ما عندوش عزيمه في سيدنا عمر عايزك تحطها حلقه في قلبك عايزك تحطها حلقه في الرجل اذا سيما خطه خصف ان يقول بملئ لا لا الرجل اذا سيما خطه خصل لو حد عايز يضحك عليه حد عايز يقول بملئ فيه لا يواجه ويقول لبتوع الفضائيات وبتوع المواقع وبتوع القنوات وبتوع الصور والمجلات انا عايزك تقول لا لكل فتنه في حياتك انا عايزك تقول لا انا التوصيه بتاعتي ان احنا نقول لا يا جماعه لا بملئ فينا لا مش هنستدرج مش هنضيع مش هنمشي ورا حد يودينا جهنم لا دي خطه خاصه اللي بتحصل للشباب الوقت ده واحنا هنقول بملئ فينا لا يا جماعه لا واقفلها تذكر قبل ان تعصى تذكر قبل ان تعصي هتروح فين وبتخسر ايه وبتخسر مين الله وحب الله ومعية الله وبتضيع ايه بتضيع الجنه بتودي نفسك فين النار تذكر ان المعصيه دي كلها محسوبه عليك وعقوبتها في الدنيا قبل الاخره تذكر ان طول ده ما فيش اخره حاجه اخره جهنم بس ولا حسبي الله تذكر ان النار معدوده للاغبياء واللي ما يقدرش لا النار مكان اللي ما يقدرش يقول لا اللي عاجز قدام الشهوات ما يقول لا اللي عاجز قدام الفتن ما لا اللي عاجز قدام الشيطان لما مديله ايده قال له تعال وما يقول له لا قول لا من دلوقتي قول لا من دلوقتي عشان ما تلاقيش نفسك من اهل النار والعذاب بالله هنوصي بيها يا جماعه عايزين نشحن قلوبنا يا جماعه انا بوصيكم بالله عليك اخواننا حايز... اسمعوا شرايط يا جماعه اسمعوا شرايط عظيه انا ايام الكليه اما كنت بسمع شرايط كتير كانت الحاجات دي بتخلي قلب الواحد زي البركان بالظبط الواحد كان هيبقى في درجه حماز مشحون مشحون يا جماعه عايزين اتشحن ايمانيا بقى والحاجه اللي بذكركم بيها قول الله سبحانه وتعالى اءما هو قامت قامت واقفه مكسور انا الليل مش هو في ربع ساعه نص لا ولا صدق ان الترويح تخلص لها ده طوفان مشاعر جوه قلبه مش قادر يسيب بين ايدين ربنا مش قادر مش قادر اما وقاله اناء الليل فيضم شعره وقلبه ساجدا وقائما ينزل يقرب من ربنا قوي اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد يتشحن بالقرب من الله وبعد كده يطلع يصلي وبعد كده ينزل يتشحن ويطلع يصلي يحضر الاخره واث برهوب رب النار ومن القبر ومن العذاب ومن الحساب مرعوب مرعوب من احنا بالقبول من حبوط العمل مرعوب من عدم الثبات ويرجو رحمه ربه يموت على الجنه جوه قلبه شوق لو توزع على أهل الأرض كلهم يفيض من قدر شوقه للجنه يحضر الآخرة ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وذا العلم انما يتذكروا اول الالباب اول القلوب الحية اللي قلوبهم دي فيضانات مشاعر اللي قلوبهم دي فيضانات مشاعر تجاه ربنا وتجاه الدين هم دول يا جماعه هما دول اللي بيوصلوا عايزين نبقى من دول عايزين نبقى من من هو قانه اناء الليل ساجد وقائم يحضر الاخره ويرجو رحمه ربي عايزين نبقى بنقول للالباء يا شباب عايزين نتوب لربنا تذكر قبل أن تعصي كل اللي انا قلته ده واهم حاجه يعجبني الرجل إذا سيما خطة خصف أن يقول بملئ فيه لا اللي مش هقدر يقول لا انتم عارفين هو هيروح على فين اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلم وما أصرفنا وما انت عالم به من أنت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغثنا اغث قلوبنا بالإيمان اغث قلوبنا بالإيمان اللهم اهدنا اللهم خذ بنا واصينا اليك أخذ الكرام عليك اللهم افتح على قلوبنا اللهم استعملنا في كل ساعات من اعمارنا في طاعتك اللهم عطائك اللهم فتحك اللهم ما بقدرك اللهم عونك اللهم فرجك اللهم فرج كل واسع العظيم اللهم فرج كرب كل مكروه بالمسلم واشف كل مريض مسلم واغفر لكل مؤمن ومؤمنه يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير